واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد مر معنا أن ما يحصل اليوم في البلاد العربية إنما هو تدبير إلهي محر فإن كثيرا من الطواغيط أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ما كانوا يظنون يوما من الأيام أن نهايتهم ستكون في هذا الشكل وبهذه الطريقة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وام لا يشعرون الله تبارك وتعالى يمكر بمن يمكر ومكره سبحانه وتعالى مكر بالظالمين ورحمه لعباده المؤمنين ايها الاخوه المؤمنون مر معنا ان من فوائد هذه الاحداث ان كثيرا من الخدور والستور انكشفت ان كثيرا من الاقنعه زالت وبان حال كثير من المنافقين واستيقظ كثير من النائمين من اهل السنه وعرف كثير من اهل السنه عدوهم من صديقهم وهذا في حد ذاته من اعظم النعم فان الله جل وعلا يبين الايات لتظهر الصوره كما هي ولتستبين سبيل المجرمين ايها الاخوه المؤمنون ومن الانظمه المتواطئه والمتعawنه مع النظام الصفوي الايراني الذي يشكل خطرا اعظم من خطر الصهاينه في اسرائيل نظام الباع الباطني النصيري في سوريا الرسول الذي يسمع على النصيريين ولا يعرف منهم النصيريون سيكون الامر بالنسبه اليه لغزا النصيريون ايها الاخوه طائفه من الطوائف الباطنيه الغاليه يقيم يقيم غالبيه افرادها في سوريا خاصه في منطقه الجبال المعروفه باسمهم اسم تسمى بجبال النصيريه وهي تقع شرقي اللاذقيه وتمتد من جبال طوروس شمالا حتى سلسله جبال لبنان جنوب هذه مناطقهم هم اليوم منتشرون في اكثر المدن السوريه المناصف بيدهم مناطق النفوذ ومراكز القوة عندهم وبأيديهم ولهم موجود أيضا في تركيا في بعض المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا وهناك قلة منهم أيضا في طرابلس في لبنان هذه الطائفة القليلة التي لا تصل إلى عشرة بالمئة في سوريا هذه الطائفه الخبيثه الباطنيه هم يتضايقون كثيرا اذا اطلق عليهم اسم النصيريه يحبون ان ينادوا بالعلويه وهم يدعون ان الاتراك هم الذين اطلقوا اطلقوا عليهم اسم النصيريين احتقارا لهم نسبه الى الجبال التي يسكنونها والصوافي ان نسب النصيريين ماخوذ من اسم مؤسس الطائفه وهو ابو شعيب محمد ابنه نصير البصري النميري المتوفى سنه 260 من الهجره وكان مولى للحسن العسكري انظر كيف تتوالد البدع وكان مولى للحسن العسكري الامام ال11 من ائمه الاماميه الاثني عشريه الرافضه ثم انشق عنها وكون هذه الطائفه وقيل انهم سموا بالعلويين لماذا سموا بالعلويين لانهم يؤلهون علي رضي الله عنه ويعبدونه على انه اله حيث زعموا ان ان الروح الالهيه ظهرت في علي رضي الله عنه كما ظهر جبريل في صورة بشر هذه عقيدة إنسان يقول أنا مسلم تتلخص عقيدة المصيريين أيها الإخوة الكرام في نقاط وهي طويلة ولخصها في نقاط لتعرف الخطوط العليظة فقط من عقيدة هذه الطائرة أولا تأليه علي رضي الله عنه يرون أنه إله ويجوز السجود له ويجوز السجود له وهناك امور تقشعر منها الابدان في طقوس هذه الطائره, الطائرة. ثانيا يطولون بتناسق الارواح أرواح. اذا مات الانسان أرواح. ماتت, أرواح. ماتت ماتت مات موت روحه تنتقل من الشخص الذي مات الى شخص اخر حي هذه مأخوذة من السيخ ومن بعض الديانات التي في الهند نسال الله العافي والسلامه السلام. ينفون البعث لا يوجد بعث ولا حساب أرواح. ولذلك الان الجرائم بعض الناس يقولون يا بشار انتق الله انتق الله انت تكلم من تكلم لو لو كنت حمارا احسن هذا لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالحساب ثالثا اسقاط التكاليف الدينيه تماما ما في لا يوجد عنده شيء اسمه عبادات بمفهومنا نحن المسلمين لا يوجد يهملون الفرائض لا صلاه لا صيام لا زكاه يمتنعون عن اقامه المساجد وعمارتها وبعد ذلك افتي شكك في هذا الكلام هذا الكلام مدون من من اكثر من 1000 سنه موجود في الكتب لكن من الذي يقرى ومن الذي يعرف هذه القضايا رابعا عندهم ما يسمى بالتاويل الباطل للنصوص وسريه التطوس والاعياد واستحلال المحارب يستحلون المحارب نسأل الله العافية بشكل مقز وقد فضح عقيدتهم وبينها بالتفصيل لمن شاء من الأخوة من طلبة العلم والمثقفين فليرجع إلى كتاب الشهر الثاني الملل والنحن أو كتاب فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي أو يرجع إلى الفتوى المشهورة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن النصيرية وهناك كتب كثيرة جدا لكن هذه اشارات لكتب مشهوره يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عن النصيريين يقول هؤلاء القوم المسمون بالنصيريه هم وسائر اصناف القرامطه الباطنيه اكثر من اليهود والنصارى بل واكثر من كثير من المشركين انتبهوا يا اخوه وضررهم على امه محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من ضرر الكفار المحاربين اسالكم بالله يا اخوان اخواننا في سوريا اخواننا الذين يعيشون اكثر من 40 سنه في الظلم والاستبداد حياه مثل الجحيم اسالوا اخواننا السوريين الذين يعيشون في بلادهم يتنفسون الحريه اذا جاء ذهب كثير منهم الى اوروبا عاشوا في اماكن واشتغلوا وعملوا في امور لا يحبون لكن يريدون ان يتنفسوا لا تطاق البلاد ايها الاخوه والله لا تطاق بعض السوريين لا يصدقهم الناس اذا تكلم هذا هو الواقع بلاد الشام البلاد المباركه التي منها ينطلق عز الاسلام ونصر الاسلام تحكمه هذه القاعده الخبيثه النجسه يقود شيخ الاسلام ابو بن تيميه رحمه الله ضررهم على امه محمد صلى الله عليه وسلم اعظم من فرض الكفار المحاربين فان هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاه اهل البيت وهم في الحقيقه لا يؤمنون بالله ولا ترقى الكلام هذا ايلاش وهو يقوله انسان شهد له اعداؤه شيخ الاسلام في تراجمه كان بعض الطوائف المنحرفه ياتون بسفيانهم اليه لان شيخ الاسلام قبل ان يرد على الطائفه يقرر مذهبها ابن تيميه في مجالسها يذكر اقوال الطائفه ثم يرد عليها ياتون بالصبيان ليستمعوا كيف تقرر العقيده اذا بدا يرد قالوا للصبيان تو هم لا يستطيعون تقدير عقيدتهم مثل شيخ الاسلام ابن تيميه رجل اتاه الله عز وجل من العلم والبصيره والذكاء والدهى ما جعل اعدائه يشهدون له يقر رحمه الله تعالى عن هذه الطائفه هم فخطيطه لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمره ولا نهيه ولا ثواب ولا عقاب ولا جنه ولا نار ولا لا احد من المرسلين حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بمله من الملد السابق ومن اقوالهم وهو ما اشرت اليه قبل قليل في مساله التفسير الباطني للنصوص يقول شيخ الاسلام ومن اقوالهم الصلوات الخمس ما معناها يقولون هي معرفه اسرار الطايره الصيام المفروق كتمان الاسرار حج البيت زياره الشيوخ ثبت يدا ابي لهب وتب اليدان ما هما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يسال ويقول الله تعالى عما يتسائلون عن النبأ العظيم ماذا يفهم الناس النبأ العظيم القيامه شائع هم يقرون النسب العظيم وعالي رضي الله عنه يقول شيخ الاسلام ولهم في معادات الاسلام واهله وقائع مشهوره وكتب مصنفه فاذا كانت لهم انتبهوا فاذا كانت لهم مكنه يعني تمكين سفك دماء المسلمين كما ترون ايها الاخوه اليوم في درعا وغير درعا من ديلات سوريا مهزله تجثث في الشوارع اتكره الكلاب والقطط الاقدام التي وضعت على صوره هذا النجس قطعت اتى بالذي وضعها قطعت رجلاه لو فعل هذا مع احد الصحابه رضي الله عنهم يعني الانسان يقول هذا امر عظيم او مع الرسول عليه الصلاه والسلام او مع الله من اجل هذا الفعل نسال الله العافيه والسلام يقول شيخ الاسلام اذا كانت لهم مكنه سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مره الحجاج في بيت الله الحرام والقوهم في بئر زمزم واخذوا مره الحجر الاسود سرقوه وبقي عندهم مده مده وهي اكثر من 20 سنه وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخه ما لا يحصي عدده الا الله تعالى ثم يقول رحمه الله وهذه خلاصه الحكم على هؤلاء يقول وهم كما قال العلماء فيهم ظاهر مذهبهم الرصف وباطنه الكفر المحض ثم يقول وقد اتفق علماء الاسلام على ان هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم هؤلاء لا يمتون الى الاسلام بصله التفاهم مع النصراني مع اليهودي ممكن كيف تتفاهم مع انسان مثل هذا ايها الاخوه الكرام يعود تاريخ النصيريه في الشام الى القرن الرابع الهجري كما مر عندما استوطن هذا المجرم الذي اسمه الحسين ابن حمدان وهو من اتباع محمد ابن نصير هذا الذي اسمه الحسين ابن حمدان سكن في مدينه حلب وقد هلك عام 46 و300 من الهجره وله قبر تقدسه الطائفه النصيريه في حلب وبعد موته انتقل انتقل مركز الطائفه الى مدينه اللاذقيه وعندما انحسر المد الشيعي الرافضي في بلاد الشام بعد القضاء على الصفويين انزوى النصيريون الى المناطق الجبليه المجاوره حيث انعزلوا انعزلوا دينيا واجتماعيا عن المجتمع الشامي السوري ونشا لديهم حقد وكراهيه لاهل السنه شيء لا يوصف. لا يوصف حتى انهم, إنهم وقفوا وهذا كلها اي والله بدون حتى في لا تاريخ لا النصارى الاوروبيين موجود. موجود هذا كله كلام موثق وقفوا مع الصليبيين ضد صلاح الدين الايوبي ووقفوا مع التتار ضد الظاهر بيبرس ووقفوا مع الصفويين ضد العثمانيين والاشياء السابقه هذه مفصله هيها دفوه في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير كتاب خطط الشام معجم البلدان النجوم الزاهره هذه الطب مليئه باخبار ايها الفتو في الله في زمن الاستعمار الفرنسي في زمن الاستعمار الفرنسي الغريق تحفل المستندات الفرنسيه بالعراائض والمراسلات بين الفرنسيين وزعماء الطائفه المصيريه حيث كانوا يطالبون بالانفصال الكامل عن أهل السنة في سوريا وقد تواطعوا صراحة مع المستعمرين ضد المسلمين وصلوا إلى الحكم بعد تواطع مع الصليبيين مكشوف ظاهر عام 63 وتسعمائة وألف من الميلاد وصلوا مع الأسف إلى الحكم في انقلاب مشهور وهم متسلطون إلى هذه اللحظة التي إن شاء الله لن تطور متسلطون على هذه البلاد الطيبه المباركه اهل الشام مباركون ايها الاخوه الشام بلد طيب تاريخها مشرف بلد العلماء بلد المجاهدين بلد المذاهب الاربعه هذه البلاد الطيبه العظيمه مع الاسف اكثر من 40 سنه يحكمها هذه الطائفه الخبيث احكموا سيطرتهم على سوريا بالرغم من وجود السلطة التشريعية وتنفيذية سورية لا قيمة لها مجلس الشعب لا قيمة له مجلس الوزراء لا قيمة له مجرد در الرماد في العيون السلطة الحقيقية في سوريا هي السلطة الخفية التي تملك كل شيء في البلاد السورية من خلال ثلاثة أشياء الجيش وحزب البعث والمخابرات السورية وقد وضع النظام بلد اصور بدهاء بالغ هم في المكر شيء عجيب وضعوا بدهاء بالغ عناصر سنيه في الواجهه في واجهه الصلاه لتؤكد للناس بان الطائفيه يهب جره وهم ما في شيء اسمه طائفيه اصلا يقولون لا وجود لها على ارض الواقع فصار كثيرا من الناس لا يعلمون عن حقيقه الامر في سوريا وقد ساعد مع الاسف على هذا الغموض عوامل كثيره منها منع الحديث مطلقا مطلقا عن التغلغل النصيري في مؤسسات الدوله وتعتبر الكتابه عن الطائفه النصيريه في سوريا من اكبر الممنوعات والمحرمات مثل المساس بالذات الالهيه ومن ذلك ايضا عسوف كثير من المهتمين بالشأن السوري ان تناول هذا الموضوع بسبب الارهاب ايها الاخوه الارهاب الدولي الذي تمارسه المخابرات السوريه عن طريق التهديد وعن طريق عمليات الاغتيال والتصفيه واختطاف المعارضين وامثله كثيره ومن من ينسى ايها الاصفه جريمتهم النكراء في اس في المانيا حين قتل الشهيده باذن الله دنان بنت الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله هذه المرأة الصالحه بنت الشيف علي الطنطاوي من زوجها زوجها الاستاذ الفاضل الشيف حسام العطار لاحظواهم في المانيا وقتلوا ارادوا قتل الرجل وقتلوا زوجته وهم المتهمون في قضيه قتل الحريري ومن ذلك ايضا مما سبب هذا العموض احجام الصحافه العربيه والاعلام العربي عن اجراء اي تحقيق او دراسه جاده عن الطائفه النصيريه وفسادها لاسباب سياسيه وغيرها وهذا معلوم ويدعم هذه الاسباب مجتمعه الصهاينه اليهود الذين وجدوا في هذا النظام ظاهرتهم المنشوده فهو في الظاهر بطل مقاوم ممانع من دول الممانعه وفي الباطن صديق حميم للصهاينه بل يحمي اثناف الدوله اليهوديه هذا مع الاسف هو الواقع ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل وما ربك بغافل عما يعملون ان الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم حتى اذا اخذ لم يكد يفلت سبحانه وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين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 هو اسوء الانظمه العربيه على الاطلاق اهلا الأطلاق. الاطلاق ومقارنه النظام السوري مثلا بالمصري الباهت جنايه عظيمه جدا على النظام المصري بكل صراحه لا يوجد ابدا مثل هذا النظام مطلقا ولا حتى في الاحلام طبيعه هذا النظام شبيهه الى حد كبير بفرعون عليه لعنه الله هذا النظام جمع بين اسوء العقائد كما سمعتم عقيده قائمه على النفاق والباطنيه وال والالغاز ولا شيء لا يصدق ان ان انسانا يعتقد هذه اصلا العقيده جمع بين اسوء العقائد على الاطلاق وهي عقيده النصيريه الباطنيه وهو اسوء وجمع ايضا مع ذلك القدره الفائقه على الاجرام والقتل هذا النظام أسوأ نظام في امتهانه القتل البشر لا قيمة لهم أبداً لا قيمة لهم أما كتم الأنفاس وكبت الناس وحريات الناس وسلب الناس حرياتهم فشيء لا يصدر أضف إلى ذلك الغروب والتعالي والكذب المكشوف والقدرة على التمثيل والاحتيال والاختراء كل ذلك يضاف اليه عماله من الدرجه الاولى لليهود وحقد دفين اسود على اهل السنه وكره لا مثيل له للدين واهل الدين اما الفساد فلا يوجد بلد في العالم في العالم واحفظوا هذه الكلمه لا يوجد بلد في العالم فيه فساد مثل البلاد السوريه من انتشار الرشوه لا تسالوني اسالوا اهل سوريا اسالوا اخواننا اهل السنه كيف يعيشون رشوه وغش وفوضى وتسلط واستبداد ولا يعرف الانسان حقوقه حال مزري لا تصدق قبل 30 سنه ايها الاخ قام السفاح حافظ الاسد بمجزره قاح ضحيتها 30 الف نفس الناس لا قيمه لهم الارواح لا قيمه لها ثلاثون ألف نفس أبيدوا ما بين رجل وامرأة وطفل ولم يكن في ذلك الوقت وسائل اتصال فالعالم ما علم شيئا إلا بعد أيام من أهل حماة من أهل السنة من المصلين لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله ما فعلوا الله شيئا وقد سكت العالم حينها عن الوالد الخبيث الذي لم يلد إلا فاجرا كفارا اما القتل الذي حصل على ايدي هذه الطائفه المجرمه للفلسطينيين واللبنانيين في المخيمات وفي لبنان فشيء يفوق الاحصائيات اليوم تمتلئ الشوارع بالجثث في مشهد لا يفاد يصدق الضحايا صدورهم عاليه ولان هذا النظام يفشل التمثيل والتهريج فقد قتلوا كل ضابط يمتنع عن اطلاق النار وتقدم جثث هؤلاء الضباط في وسائل الاعلام السوريه طبعا لانهم منعوا جميع وسائل الاعلام غير السوريه ويقدمون جثث الضباط على انها ضحايا الجماعات الارهابيه المسلحه ثم يتهمون بعض البلدان خاصه الوهابيه بانهم هم الذين يمدون هؤلاء صدورهم عاليا يمدونهم بما أمر يثير القهر والاستفساز لكن الله سبحانه وتعالى من الطلع يرى يقول الله تعالى إن الله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد ألم تعلم بأن الله يرى يقول الله تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون هذا المجرم زبانيه تهوى ومن معه يزينون له هذه الاعمال فهو رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر انظروا الى وجه الشبه بين ما يفعل اليوم وبين ما فعله فرعون قال الله تعالى وقال الملاء من قوم فرعون يعني يقولون لفرعون اتثر موسى وقومه ليبسدوا في الارض ويدركوا الهتك قال يعني فرعون سنقتل ابنائهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون نفس المنطق من المشهور ايها الدسوا عن هذا النظام المنافق الباطني انه من المحسوبين على دول الممانعه وانتبهوا ايها الدسوا دول الممانع يعني بدل اليهود والدوله اليهوديه دول المقاومه وهذه مهزله مهزله لا يشبهها الا انضمام البغايه الى حزب العفاف والطهار لا اشبهها الا بها من الذي باع الجولان ومن الذي لم يطلق رصاصه واحده على اليهود نعم لقد جمع الرصاص لصدور اهل السنه والجماعه لقد بلغ الظلم يالهف في بلاد الشام مبلغا عظيما لم يسلم من ظلم هذا النظام ذل المسلمون ولا غير المسلمين حتى النصارى يعيشون بؤسا العيش في تلك البلاد لا يطاق بلاد لا يحس اهلها فيها لا بالامن ولا بالطمانينه ولا بالكرامه ولا بالاحترام ولا حتى يتمتعون بامواله فالان الان كسر السعوديون حاجز الخوف وها هو النظام الساقط باذن الله جل جلاله هذا النظام اليوم يعجز عن مقاومه هذه الهبه الالهيه هذه الثوره المباركه اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا الناس خرجت خرجت لانها صار تسا... استوت الحياه والموت عندهم المساله مساله وقت والسنن الكونيه والالهيه تحكم على هذا النظام بالفناء تحكم عليه بالفناء سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا كيف ستكون نهايه هذه الزمره المجرمه الله اعلم احتمالات كثيره لكن الله عز وجل عليم كل شيء قدير وقد تاتي امور لا يعرفها البشر ولم يحسبوا حسابها اللهم ثبت اخواننا في سوريا اللهم ثبت اخواننا في سوريا اللهم ثبت اخواننا في سوريا اللهم انزل عليهم الصبره والسكينه اللهم انك قلت وقولك وقولك حق ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى ولن يغلب عسر يسرين لن لن يغلب عسر يسرين فالصبر الصبر يا اهل الشعب اللهم انزل عليهم تثبيتك وطمانينتك وصبرك يا اله الحق اللهم عليك بالنصيريه اللهم عليك بالكفره الحاتدين اللهم منذر الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم شدد شملهم اللهم ازرع الفرقه بينهم اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم عجل فرج اخواننا في الشام اللهم عجل فرجهم اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم اللهم كن عونا ونصيرا لضعيفهم وكاسرهم يا رب العالام اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تعجل عقوبتك على هذا المجرم وزمرته اللهم عجل عقوبتهم اللهم اقر اعين الموحدين بهلاكهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الكفره والكافرين ودمر سائر اعداء الدين اللهم آمنا في ارطاننا واصلح ائمتنا وولاته وامورنا واجعل هذه البلاد بلادا طيبه امنه انك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islam.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته